جولة جديدة على الصحف المحلية ضمن فقرة ترطوس بريس نبدأها بالعناوين لأول مرة في ترطوس شاطئ مفتوح للمواطنين جنوب المدينة جزيرة أرواد التاريخ والحضارة والحاضر مؤلم ترطوس بلا دور عجزة ومسنين وأيتام إطلاق 67 مشروعا خلال زيارة الفريق الحكومي إلى محافظة طرطوس نشرت صحيفة الثورة بقلم ربا أحمد لأول مرة في طرطوس شاطئ مفتوح للمواطنين جنوب المدينة أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين أنه تم تحديد القسم الغربي من مخيم الكرنك على شاطئ المدينة كشاطئ مفتوح بمساحة مقدارها 24 ألف متر مربع حيث تعود ملكيته كاملة لمجلس المدينة وتم اختياره كشاطئ مجاني لعموم المواطنين وبيّن زين أنه تم تجهيز الموقع بشكل كامل من موارد المدينة الذاتية متضمن ملاعب رياضية ملاعب أطفال وكل مستلزمات السباحة إضافة إلى تسعة منقذين وتم تكليف فوج إطفاء طرطوس بوضع زورق دائم أمام المجمع وحاليا أصبح بالاستثمار فعليا حيث يأمه يوميا المئات من الناس وعن الرسوم أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين أن رسم الدخول إلى المجمع مئة ليرة للفرد مع إعفاء الأطفال دون السبع سنوات مع وجود كافتيريا ضمن الموقع تتم دراستها من قبل المدينة لوضعها بالاستثمار ضمن حدود المساحة المخصصة لها فقط دون أي إضافات ليترك الموقع بشكل كامل مجاني في النهاية نأمل الإسراع في استكمال كل مرافق الموقع ليكون جاهزا بشكل ممتاز لاستقبال الراغبين بالسباحة بعيدا عن دفع تكاليف كبيرة غير قادرين عليها في مواقع اخرى على امتداد الشاطئ وفي صحيفة الوحدة نشرت سعاد سليمان تحت عنوان جزيرة ارواد التاريخ والحضارة والحاضر المؤلم أقام فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس رحلة بحرية إلى جزيرة أرواد شارك فيها عديد من الزملاء الصحفيين العاملين في مختلف المكاتب الصحفية بالمحافظة كان المشوار البحري فوق مركب جميل ممتع وكانت المسافة قصيرة من مرفأ الطاحونة على كورنيش ترطوس البحري وحتى الجزيرة الأشهر على ساحل البحر المتوسط التي تعتبر من المعالم التاريخية والأثرية لما لها من تاريخ حافل وهي ما تزال تضم العديد من الأثر فقد كانت واحدة من الممالك الفينيقية في البحر المتوسط ومن اكثر المدن والجزر المزدهرة والقوية في ذلك الوقت واشهر ما تميزت به الجزيرة هو عمل اهلها في صناعة السفن التي ما تزال موجودة حتى يومنا هذا في زيارتنا للجزيرة شاهدنا اثارها الباقية الخالدة رغم الظروف المناخية الصعبة من رطوبة شديدة وحتم بحريا ورياح زيارة قصيرة لجزيرة أرواد تركت الانطباع السيء ففي كل مكان تنتشر الأوساخ وتتجمع نفايات وينتشر الذباب والبعوض. يضطر المار بالشوارع الضيقة القذرة تلويح بيديه ليبعد الذباب الدبق أو يسد أنفه من رواء أحنتنا تعبق بالمكان حتى على شاطئ الرحب حيث الهواء الرطب. زيارة تدعو المسؤولين لمد يد العون وتطبيق قانون للمظافة يحمي الجزيرة وسكانها وزائريها من أمراض وتشوه بصري وحسي في أروع ما أبدعت الطبيعة من جمال ما تركه الأجداد من آثار مهملة ومهجورة أو تحولت إلى مقهى شعبي كتب الصحفي والعلي في صحيفة البعث تحت عنوان ترطوس بلا دور عجزة ومسنين وأيتام أسفت عفراء أحمد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس على افتقار محافظة طرطوس لدور العجزة والأيتام ورعاية المسنين ومرض الشلل الدماغي والمتسولين طوال السنوات والعقود الماضية الأمر الذي دفعها لتضعه على رأس أجندة خطط وعمل مديريتها التي كلفت بها حديثا واضع نصب أعينها توظيف طاقات المنظمات والمجتمع الأهلي لتكون رديفا للعمل الحكومي الرسمي ولأجل ذلك وبسبب عدم توفر المطيات والإحصاءات اللازمة لتكون بمثابة قاعدة بيانات وأرضية للبناء عليها خاطبت محافظة طرطوس لتوجيه الوحدات الإدارية والهيئات الاختيارية التابعة لها من أجل المساعدة لإعداد مذكرة تفصيلية عن الأعداد الفعلية الموجودة للمسنين وتوجيههم للوقوف على وضعهم بشكل دقيق ليصار إلى توثيقه في خطة المديرية في المشاريع المستهدفة لاحقا من جهة ثانية بموجب الاتفاقات المبرمة مع اليونيسف، فقد تم تخصيص مرضى الشلل الدماغي دون الثامنة عشر البالغ عددهم في محافظة طرطوس 2250 مستهدفا بإعانات مالية شهرية لمدة عام بما يعادل 40 دولار اعتبارا من بداية الشهر الرابع الماضي ويتم العمل مع اليونيسف وجمعية أنيسس عادة للمعاقين لتقديم إعانات مالية لمعاقي الشلل الدماغي فوق الثامنة عشر عام بما فيهم جرح الجيش وفق معايير وأسس محددة وتحت عنوان اطلاق 67 مشروعا خلال زيارة الفريق الحكومي الى محافظة ترطوس نشرت صحيفة تشرين في حديثها عن الزيارات الحكومية إلى المحافظات ما أكده رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس وزير النقل المهندس علي حمود الذي رأى أن تشكيل اللجان الوزارية لمتابعة المشاريع التي يطلقها الوفد الحكومي في المحافظات كان قرارا مهما أدى إلى نتائج مميزة من خلال التفاعل الذي خلقته هذه اللجان بين المواطنين والفريق الحكومي الذي ساهم بالاضاءة على الواقع الخدمي وسبل تحسينه وبيّن الوزير أنه تم إطلاق 67 مشروعا في محافظة ترطوس أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي للمحافظة وكانت الأولوية للمشاريع الخدمية والتنموية حيث تم وضع المصفوفات الزمنية اللازمة وسارت هذه المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة لها بالرغم من الحرب والظروف الصعبة التي تمر فيها الحكومة من حيث توافر المواد وعن المشاريع الخدمية والتنموية التي أطلقها الوفد الحكومي في المحافظة أوضح الوزير حمود أنه تم تنفيذ العديد من العقد الطرقية كالمدخلين الشمالي والجنوبي للمحافظة لذين كان العمل متوقفا فيهما منذ بداية الحرب وتنفيذ شوارع الثورة والعريض والميناء وطريق ترتوس الدرييش الذي سيساهم تنفيذه في تحقيق فرات اقتصادية مهمة إضافة إلى مشاريع المناطق الصناعية الثلاث التي تمت المباشرة بها في شيخ بدر ودريكيش وصافيتا والتحضير للمباشرة بمنطقة صناعية في القدموس إضافة إلى العديد من المناطق الحرفية الأخرى. وفيما يخص الواقع المائي في المحافظة أشار وزير النقل إلى إطلاق مشاريع مائية عدة مثل سد البلوط الذي سيزيد ارتفاع منسوب المياه الجوفية ويؤمن حاجة المحافظة من المياه ويحقق الاستفادة المثلى من الهطلات المطرية مشيرا إلى أنه تم إيصال مياه الشرب إلى مدينة القدموس مرة كل يومين ومرة خلال الأسبوع للريف بعد أن كانت المياه تصل المدينة مرة كل عشرة أيام وللريف مرة كل أربعين يوما ونوها رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس بالجهود التي يبذلها الفريق الحكومي لإطلاق جامع طرطوس والاهتمام بذوي الشهداء ومشروع السكن الشبابي إضافة إلى إحداث مناطق صناعية في كل منطقة إدارية في طرطوس وأشار الوزير حمود إلى معمل العصائر التي تم إحداثه في محافظة طرطوس وذلك لمواجهة صعوبة تسويق محصول الحمضيات خلال الحرب إضافة للتركيز على الواقع السياحي لجزيرة أرواد وأخيرا وليس آخرا فيما يتعلق بميناء مدينة بانياس لفت الوزير حمود إلى أنه تم تنظيم الكورنيش البحري الذي كان يتعرض سنويا للتخريب نتيجة الأمواج فتم إعداد الدراسات اللازمة لإصلاحه وتطويره وإنشاء مكاسر تمنع هذا التخريب السنوي الممنهج وتم تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع I We'll yeah. be